Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضى أزواجك لم تخزم ما أقل الله لك تبتدي مرضاة أزواجه والله رفور قد فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَجَعَلَ لَهُنَّ ذِكْرًا ۚ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ ذَبِهِ قَالَتْ من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير <تصفيق> إِتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يُقَادِفُ صَ، نَقُولُ بُكُمَا اللَّهُمَّ وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح رب عليك انت تعبان انت بعد ذلك ظهير <تصفيق> خلصت قلوبكما وإن تبارا why wan ma ni ka to baò قد صغت قلوبكم الله تتوبوا الى الله الذي قد غفر قلوبكم در این والملائكة <تصفيق> <تصفيق> بعد ذلك ما ان يبدل ابو زوجا خيرا من مسلمات <تصفيق> <تصفيق> مسلمات مؤمنات مسلمات علي عليك. عليك. عليك. عليك. يا là ấy yêu bắt مؤمنات قانطان يا أيها الذين آمنوا ما ينقض عهودكم نارا نارا <تصفيق> نارا وقودها الناس والحجار لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون <صفح>? <ملعنك> لا تفر ولا اليوم. لا تغتظر اليوم. لا تغتظر. إنما تجزعنما فلتم سعملون موسيقى <تصفيق> يا أَيُّهَا الذين أَعْبَدُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً أَسَرَ رَبُّكُم أَنْ يُكفِّرَ عَنْكُمْ سَيَأْتِيكُم وَيُدْخِلَكُمْ pou ko ou dighile pou te khi po ما تبد جري متا تيال انها ملائوك ذل نبي يَا بَيْنَ أَنِ بِغْمُ وَبِأَمَانِ بِغْم وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاذُ أُنُورُ وَالَّذِينَ آمنوا يقولون ربنا أدم لنا نورنا وضف لنا يقولون Mm hmm. يا أيها النبي جاذب الكفار المنبتين وغلب الاجي والله الله عليهم وما أقوم به من موبس المصير. رب الله مثال للذين كفروا مرأة نوح. مرأة لوط <تصفيق> كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا تحت بديني من بعد دنف نخل صق <تصفيق> انا تبوا ما وقيل دخل النار ما اتبخي وضرب الله وَبَرَءَ اللَّهُ وَمَا ثَالِ بِالَّذِينَ مَنُ مُرَآتَ فِي ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرآ فِرْعَوْنَ إِنَّ قَالَت إِذْ قَالَت رَبِّ إِنِّي ضَلَلْتُ بِكِتَابِكَ فَتَبِعْنِي فِي الْجَنَّةِ وَأَنْجِنِي أنا الجن من القوم الظالمين صدق الله العظيم.